Jag fick disappointmenten. Adsなんか Vad h I S Anfang. Aliens Ha avez nam 곧 t يا قطعت الروح الغلا كيف شانا لشفت ذلك انت دربي ورد يا اللي حشاني وفين الثر لا حاننا يكبر ويكبر لا فلا خاف جيزه